بوك تو دوكسان تسعون تسعون كيبي اكي الامر اثنين الامر اثنين تراش اول احلق ذقنك احلق ذقنك يكان. اغتسل. اغتسل. تران. مشيت شعرك. مشيت شعرك. تلفون أت. تليفون ادن. اتصل. اتصل. باشلا. ابدأ، ابدؤوا. ابدأ، براك، براكن. توقف، توقفوا. توقف، توقفوا. يبما، يبما اترك هذا. سَيْلَي سَيْلِي قُلْ هَذا قُلُوا هَذا قُلْ هَذا قُلُوا هَذا بَنُوا سَتِنَال بَنُوا هذا، اشْتَرُوا هَذا, هذا، اشْتَرُوا هذا. اصلا لا تَكُن أَبَدا غير صادق. لا تكن أبداً غير صادق. أصلا لا تكن أبداً وقحاً. لا تكن أبداً وقحا. أصلا لا تكن أبداً غير مهذب. لا تكون غير مهذب. دائما كن دائمًا صادقًا. كن دائمًا صادقًا. دائمًا جنايكل. كن دائمًا لطيفًا. كن دائمًا لطيفًا. هب كباره. كن دائماً مهذباً. كن دائماً مهذباً. عد سالما لبيتك. عد سالما لبيتك. كن <تصفيق> انتبه لنفسك. دير بالك على حالك. يكنت <تصفيق> <تصفيق> بزي ينزيارت زورنا مرة أخرى في أقرب وقت. زورنا مرة أخرى في <تصفيق> أقرب وقت.